عليهم وإذ قال موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه ي ا ء و ج ع ل ك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 فتنقله موسوعه النابلسي ن للعلوم ن ه الاسلاميه ا فإنا داخلون أ ن ع موسوعه الله عليهم د ا ل ي م النابلسي للعلوم إن ك الاسلاميه و م ا د و س ف ي ه ا فاذهب أنت ل ن ا ب ل ن ا ل ا ع د و ن ق الاسلاميه رب إ ا ف س م ا ب ي ن ا ل ق و م ا ل ف ا س ق ي ن موسوعه ا ل ن ا ب ن س ن ة ي ت ي و ن في ا للعلوم أ ر ض ف ا تأس ى ا ل ا ل ف ا س ق ي ن ع ل ي ه م آدم نبأ بني ب الهدى ح ق ر ك ه دعويه غير ق ب ح ي ه ذات ل مضمون ا ي ت ق ب ل الله م ن ا ل م ت ق ي ن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 قال يا ويلتى اعجزت أ ن أ ك و ن مثل هذا الغراب ف أ و ا ر ي سوءه اخي ف أ ص ب ح من النادي من أ ج ل ذلك كتبنا على بني إ س ر ا ئ ي ل نفسا انه من قتل نفسا بغير نفس أ و فساد او فساد في ا ل أ ر ض فكانما قتل الناس جميعا من احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون